119. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طال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 والقوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم وسدد لنا ربك بما عهد عندك ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف عن الرجز لنؤمنن لك ولنوسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغ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 صفوا ودمرنا ما كان يصنع في الرعون وقومه وما كانوا يعرشون.